بسم الله الرحمن الرحيم موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني تخذت مع الرسول سبيله ياويلة ياويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ياويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين أَوْكَفَ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا